أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارمون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون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 وَنَنَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُوَشْوِكُمُ الْعَذَابَ مِن فَوْقِ وَمِنْ تَحْتِكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ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 أُلْقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبُ خَطَرِ ضَوْشٍ وَقَلَعَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 ومن يولهم يومئذ ذكره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله راما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَعُدُّوا نَعُدّ وَلَا تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّتِي صِبَانَ الَّذِينَ وَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَذَكُرُوا إِذَا أَتُمْ قَلِيلٌ وَإِذَا ضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَقَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَّكُمْ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 وإذ ينكرون بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشأ أول قلما مثلها لو نشأوا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإلَّا قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِن عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِتْنَاءَ أَوْ إِتْنَاءَ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه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 الذين كفروا ويشطون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُنَهُ جَمِيعًا فَيَرْكُنَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَرَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ نَوْلَاكُمْ نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على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 ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إلّا التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور.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 سَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ نَاغِذَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتْ فِئَتَانِكَ صَعَقَ عَلَيْهَا قِبْلِي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 ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بغلام للعبيد تدب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأن أنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبو بأيات ربهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَسْقِطَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْدِبِ إلَيْهِمْ مَا لَا سَوَأَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَ النَّذِيرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وأعد لهم ما استطعتم قوته ومربع الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تغلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله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 اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين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 والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لَمَسَكُمْ كِمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ فَقُلُوا مِمَ أَغْنِمْتُمْ حَلَالَهُ طِيباً وَقَالَ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 هاجروا ما مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استووا صاروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق و الله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض